واعلم ان ما غنلتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم ان كنتم آمنتم بالله ونا انسلنا على عبدنا وما انسلنا على عبدنا يوم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 دينه وان الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور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 يا الذين آمنوا إذا لقيتم في أتم فثبتوا وذكروا الله كفيرا لعلكم تفلحون.